والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لتبلوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَجْلُو أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذًا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ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 أرخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئت مسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون